هؤلاء إنما يستنزلون غضب الله تعالى وسخطه والله تعالى يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فمن هنا أعلن براءتي من هؤلاء وهكذا يصنع كل مسلم حتى لا يكون في ركاب الظالمين وأعوانهم ونسأل الله تعالى أن يسلمنا من شرورهم بسم الله الرحمن الرحيم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 فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه لهذا اللقاء المبارك الطيب في هذه الدورة التي تتحدث عن قمع الالحاد نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع الخطير فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل بإذن الله تعالى نبدأ نسال الله تعالى التوفيق والتيسير والتسديد والفوز والنجاح ألهمني الله وإياكم العلم النافع وعادنا على العمل به بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نتناول في هذه اللقاءات الثلاثة بإذن الله تعالى بمعدل الساعتين في كل لقاء أربعة محاور مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة إن شاء الله تعالى وربما يكون حديث سريع النوع ما لضيق الوقت وكثرة العناصر فنسأل الله تعالى التيسير ومن البداية أحب أن ننبه على أن القصد من إلقاء هذه الدورة هو الإصلاح ان شاء الله تعالى ما استطعنا ووجهها إلى نفسي وإلى إخواني جميعا لأجل أن نتعاون جميعا في القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتحصين أنفسنا واهلينا وأولادنا وإخواننا ثم لدفع هذا الخطر المحدق بنا ومحاولة دعوة المتأثرين به إلى الحق والهداية من الله سبحانه وتعالى وكما يظهر من المحاور الأربعة أن المحور الأول يتحدث عن أسباب الوقوع في الإلحاد والمحور الثاني يتحدث عن وسائل نشر الإلحاد والثالث عن مظاهر الإلحاد والرابع عن علاج الإلحاد كما تبين من هذه المحاور أننا نسعى بإذن الله تعالى إلى بحث جذور هذه القضية والظروف المحيطة بها ونتعاون معا بعد توفيق الله تعالى في علاجها وليس الغرض هنا مناظرة أحد فيما يتعلق بالأفكار الإلحادية لأن ذلك له مجال ولا أتصور أن النية إذا كان مجرد المناظره ستؤدي إلى نتيجة وإن كان الحق أبلج والحمد لله لأن البعض طلب مني أن أفتح المجال أكثر للحوار لعل الله تعالى يهدي بعض المتأثرين بالإلحاد بعد عرض شبههم والرد عليها لعل الله تعالى يهديهم وهذا ممكن إن شاء الله ولكن المسألة لا أتصور تكون بهذه الصورة فالقصد كما قلت بأن الخطر أكبر بأن الخطر أكبر من أن يتعلق بشخص واحد يعرض شبهته لأن الخطر يحدق بالعالم كله ويتطلب جهودا جبارة مجتمعة بعد أن تكلل بتوفيق الله تعالى للقضاء على هذا الخطر الجاثم الإلحاد لغة هو الميل كما هو استعمال اللغة العربية ذكر ذلك شيخنا العلامة الحجة الخليلي حفظه الله تعالى ونلج مباشرة إلى تعريفه في الاصطلاح الشرعي بأنه الميل عن الحق هكذا باختصار الميل عن الحق اعتقادا أو قولا أو فعلا ولذلك يجب أن يكون إدراكنا لمعنى الإلحاد أوسع عما هو متداول عند الناس اليوم من حصره في معنى التكذيب بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو باليوم الآخر أو إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة فمعنى الإلحاد أوسع من ذلك كما يدل على ذلك كتاب الله تعالى حين قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكل معصية لله سبحانه وتعالى هي نوع من الإلحاد حتى أن بعضهم قال بأن الباء هنا مقحمة قال ومن يريد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم وعلى هذا فالأمر أخطر من ذلك بكثير لكن بما أن الإلحاد شاع اليوم بما ينافي الإسلام من إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة فإننا نركز عليه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى طبعا ذلك دون تأويل لأن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة إن كان قد فعل ذلك بتأويل وكان هذا التأويل شبه يصلح أن يتمسك بها فإنها تدروا عنه حكم الشرك أو الرد عن الإسلام أما إن كانت هذه الشبه واهية أو لم يعتمد لم يعتمد على شبهة مطلقا فإنه يحكم عليه بالشرك وعند اعتماده للشبهة التي يجعلها تأويلا لا يعني بذلك أنه محق بل هو مبطل ولكن ينتقل من حكم الشرك إلى الفسق والعياذ بالله تعالى فهو فاسق أو إن كان مسلما نقول بأنه ينتقم الإسلام إلى الفسق المهم أنه يحكم عليه بالفسق لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال لأن المسائل القطعية أو العلمية أو الإيمانية أو اليقينية حسب كلام أهل العلم في تسميتها لا تحتمل الخلاف ولا يجوز فيها الاجتهاد والحق هو ما جل عليه الدليل لأن دليلها من الكتاب أو السنة بشرط أن يكون قطعي الثبوت قطعية, قطعية دلالة وعلى هذا فالحق ما جل عليه الدليل وما خالف الحق فهو باطل فإن كان هذا المخالف بلا تأويل فهو مشرك وإن كان مع تأويل فهو فاسق حق بعض أهل العلم الإجماعة على ذلك فعلى كل حال هذه الظاهرة التي نتحدث عنها هي التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع وهذا أمر حدث منذ سنين وإنما اقترح الإخوة جزاهم الله خيرا في مكتب الابتاء التابع لوزارة الأوقاف وشون الدينية أن نتحدث عن هذا الموضوع في هذا الأوان طبعا قد سبق إلى ذلك شيخنا العلامة أحمد بن الخليلي حفظه الله تعالى المفت العام للسلطنة سبق إلى القيام بجهد كبير في هذا الموضوع وليس هذا الجهد وليل اليوم بل منذ أكثر من خمسين عاما بفضل الله تعالى فقد قام بمحاربة الفكر الشيوعي وكان ينسق الجهود مع السلطات القائمة لأجل القضاء على هذا الفكر معنويا وماديا كما ذكر هذا الأمر في كتابه مصرع الإلحاد بيدين يد من ذهب ويد من حديد أي بالترغيب والترهيب أو بالفكر والقوة فهما يسيران معا لأن الواجب عرض الحق على الناس ليكون ذلك حجة عليهم فإن قبلوا ذلك وأصبحوا مسلمين فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإن صروا على الباطل فقد جنوا على أنفسهم ويجب حسم مادة الشر وبالنسبة لتاريخ الإلحاد هذا قديم جدا منذ عصر إبليس ربه سبحانه وتعالى فقد ظهر الإلحاد لأنه أبا واستكبر كما قال الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين ثم دعا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى ومضى هذا الأمر القرون تلو القرون مما يعلم مداه المولى سبحانه وتعالى وانتشر في أمم كثيرة أشركت بالله سبحانه وتعالى أو جحدت وجوده جل وعلا لكن هذه الصورة في هذا العصر التي عرفت بالإلحاد إنما تركزت في القرون المتأخرة بل في القرن الماضي والذي قبله فإن الإلحاد ظهر في أوروبا منذ بدايات الثورة الفرنسية كما هو معلوم لأن أوروبا كانت تدين بالنصرانية أو اليهودية في أغلبها وإن كانت سابقا على الفكر اليوناني لا شك أنه كان فيه الوثنية ويوجد فيه بعض الموحدين ثم جاءت الدولة الرومانية وأيضا على الفكر الوثني وعندما ظهر المسيح عليه السلام أو ظهرت دعوته في أوروبا وانتشرت دخل فيها قسطنطين العاهل الرومي إلى النصرانية وأدخل فيها بدعة التثليث وتأليه المسيح عيسى عليه السلام وانتشر هذا الفكر في غالب أوروبا وفي أتباع النصرانية بشكل عام إلا قليلا وظل هذا الأمر مستمرا قرونا إلى أن جاءت الثورة الفرنسية وهناك بدأ التذكر للدين وانكار الحقائق الدينية بين قوسين التي يدعو إليها الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد أي الشيق اليهودي أو النصراني فظهر التنكر لحقائق الغيب وللدين ثم تطور هذا الأمر إلى أن ظهرت الثورة البلشفية سنة 1917 للميلاد وهنا أعلن عن قيام دولة تدين بالإلحاد وهي الاتحاد السوفيتي وكان من قبل الفكر قائما على الرأسمالية وعلى العلمانية التي فيها نوع من التزاوج بين التذكر للدين والاعتراف به على مضض بحيث يحصر في زاوية ضيقة من الحياة أو بين جران المعبد أو الكنيسة أو الدير أو الكنيس كما يقولون وبجعله علاقة خاصة بين العبد وبين ربه وبعزله عن الحياة كلها لكن بقيام الاتحاد السوفيتي أعلن عن الإلحاد رسميا وأصبحت هذه الدولة تتوسع بنفوذها وقوتها وقهرها وجبروتها وكذلك انتشر الأمر في الصين الشعبية وأسست هناك دولة تتبنى هذا الفكر وكان في اوج قوتها وضطها أيام حكم تسي تونغ ولكن في أوروبا أو في الاتحاد السوفيتي حكمها هلينين ثم ستالين ثم خروتشوف ثم غيرهم وهكذا توالوا على نشر هذا الفكر وانتشر هذا الامر في طائفة من بلدان العالم ولكن بصور مختلفة تارى بالفكر الالحادي الظاهر وتارى بالفكر الاشتراكي فيما يتعلق بالسياسة المالية ولكن هو منطلق من الحاد وظهر هذا الأمر أكثر في بعض الدول مثل فرنسا وغيرها ووصل الأمر إلى بعض البلاد العربية التي تأثرت به وحكمت هذه الأحزاب التي تنتمي إلى هذا الفكر من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق في البلاد العربية كما هو معلوم مر على الجزائر وتونس وليبيا وفترات أيضا في فكر مصر أيضا أيام عبد الناصر وكذلك وصل أمر إلى إلى سوريا عن طريق ما يعرف بحزب البعث وكذلك العراق وفي بعض الفترات في السودان أيضا وفي بعض بلاد الأخرى في اليمن طيب وهكذا وإن كان على قدر من التفاوت مع تفاوت في بعض الأفكار السياسية بين هذه الأنظمة المهم بأن الأمر قارب أن ينحسر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كما هو معلوم أيام يا أخي وسقوط سور برلين سنة 1989 للميلاد و أو تفكك الاتحاد السوفيتي وسيطرت الفكر الرأسمالي أو العلماني الغربي الذي تقوده أمريكا وتخلت كثير من الأنظمة هذا عن هذا الفكر إلا بقايا هنا وهناك كما في أمريكا اللاتينية وخاصة في كوبا أيام في ديال كاسترو وكذلك في فنزويلا وكذلك في الصين إلى الآن وإن كانت تحاول الصين المزج بين النظامين وكذلك روسيا الاتحادية التي ورثت الاتحاد السوفيتي، فعلى كل حال بقي الأمر على هذا النحو نعم ولا ننسى كوريا الشمالية أيضاً، ف. انحسر الأمر إلا في نطاق ضيق ولكن في الاونه الأخيرة الآن بدأ الأمر إلى المعاودة والعجيب أن تقوم بنشره بعض الدول الغربية التي كانت تحارب هذا الفكر من قبل ومنها أمريكا مثلا وبعض المؤسسات التي تدعي أنها دينية خاصة في بلاد الإسلام يعني منظمات دينية عالمية كبعض مؤسسات التنصير ولكنها وراء بعض الحركات الإلحادية في البلاد الإسلامية الآن لأنها تريد قطع صلة المسلمين بدينهم الإسلام ولو تخلوا عن الدين كله وارتموا في أحضان الكفر والإلحاد والعياذ بالله تعالى تمهيدا للسيطرة عليهم فهناك مطامع سياسية واقتصادية وغيرها طيب مما تطلب الآن الحديث عن هذا الموضوع بكل قوة وبدأ الأمر ينتشر في الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام وكان قبل سنين هذا الفكر على ضعف وخور أيام ظهور الحداثة من فكر أدونيس ومن معه في أيام الستينات والسبعينات في نهايتها وبدأ ينتشر الأمر في عمان وتأثر بذلك بعض الشباب تأثرا بالآخرين نتيجة البعثات التي كانت ترسل من من عمان سواء كانت البعثات إلى العراق حينها أو إلى سوريا أو إلى مصر أيضا في بعض الأحيان أو كانت عن طريق الاحتكاك باليمن الذي كان متأثرا بهذا الفكر وأثر على بعض الشباب ولأن الشعار الذي كانت تلادي به الحركات الشيوعية كانت شعارات مؤثرة جذابة فهي تدعو إلى العدالة الاجتماعية وإلى التخلص من الاستعمار وتزين للشباب أن الفردوس المنشود إنما يكون بتطبيق الشيوعية أو في شقها الاقتصادي المعروف بضد الرأس المالية اللي هو الفكر الاشتراكي وكذلك فيما يتعلق بالأدب فانتشر الفكر الحداثي ولكن هذا الفكر سرعان ما قضي عليه وكان لشيخنا العلامة الخليل حوى الله تعالى مع من آعانه بتوفيق الله تعالى دور كبير في القضاء على هذا الفكر حتى أن هؤلاء كانت لهم مجلة تسمى الغدير وقد وصفها الشيخ حفظ الله تعالى بالغدير الجاف بعد أن قطع الله دابرها كان أتباعها ينشرون مقالاتهم فيها ثم جاء فكر بعد ذلك يحاول إحياء هذا الفكر المطموس عن طريق ما يعرف بالعقلانية وبدأت تنتشر الآن وأدى هذا الأمر إلى الوقوع ببعض أتباع المسلمين أو بعض المسلمين في الجزيرة العربية أو في الخليج العربي الوقوع في الإلحاد والعياذ بالله شيئا فشيئا نتيجة التشكك في الحقائق الغيبية أو الدينية بشكل عام أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وخاصة نتيجة البعثات التي يبتعث إليها هؤلاء خاصة إلى أمريكا فهناك من يقوم ب احتضانهم ومحاولة التأثير عليهم وأذكر أني في زيارة لي إلى أمريكا التقيت في مركز إسلامي بأحد الإخوة المسلمين العرب من أصل شامي فلما رآني قال لي من خليج قلت نعم قال أريدك في كلمة لو سمحت قلت له تفضل فقال رجاء لا ترسلوا أحدا من الطلبة للدراسة هنا فتعجبت قل له لماذا فأخبرني بأنه عن خبرة بأنه لاحظ أن الطلبة الذين يبتعثون خاصة من الخليج العربية والجزيرة العربية فإنه توجه إليهم جهود خاصة لتنصيرهم في ولاية الأمر وذلك عن طريق مصاحبتهم بدعوى تعليمهم الإنجليزية وبدعبادل الثقافات وبتعريفهم بالثقافة الغربية الأمريكية فيصطحبونهم إلى الملاهي والملاعب وصلاة الخمار والقمار ونحو ذلك فإن يأسوا من تحويلهم إلى النصرانية شككوهم في الإسلام حتى يجردوهم من الدين والأخلاق وقد لاحظ تأثر طائفة من الشباب من ذكور وإناث بهذا الأمر ولذلك أسر إلي بهذه النصيحة طيب إذن هذا كله يدعونا إلى أن ننتبه لهذا الأمر وأذكر أنه في البلد عندنا قبل سنوات حين كنت ألقي درسا في الجامع جامع السلطان قابوس بإبرة فأتاني بعد الدرس أحد الشباب وقال أريد في كلمة خاصة كما يقول عمانيو عن كلمة طيب، فإذا به يخبرني عن أحد أقاربه ولعده كان من إخوانه من الطلب الذين ذهبوا إلى أمريكا ورجع ملحدا من بالله وفي الأسبوع التالي أو بعد أسبوعين بعد الدرس أيضا أتاني غير وأخبرني بنفس الأمر وكما نلاحظ أيضا فيما يكتب الآن في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام من مواضيع ما يكشف هذا الأمر وإن شاء الله سنتحدث عن بعض التفاصيل فيما يأتي هذا كله لا شك يدفعنا ل التركيز على هذا الموضوع ولذلك إن شاء الله تعالى نتحدث عن بهذه الصورة حيث نحاول بإذن الله تعالى أن تكون صورة شاملة تكلمت عن الحركة الشعب شيء قليل طيب لأن هذا الأمر خطير جدا كما هو معلوم وهؤلاء الذين تسهلون مع ال مع الإلحاد لا يعرفون أثره كما ذكر شيخنا الخليلي وغيره نقل عن الشيخ محمد الغزالي من كتابه الإسلام في وجه الزحف الأحمر الكثير من الفضائع التي ارتكبها الشيوعيون حين تسلطوا في الأرض من مجازر وكذا نقل أيضا عن الأستاذ عبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني في كتابه الكيد الأحمر الكثير من المواقف التي سجلها التاريخ وفيها ما اسيل من الدماء وما هتك من الأعراض ومن تهك من المقدسات ومن جملة ذلك ما حدث في الصين أيام حكم الطاغية موتسي تونغ حيث قتل 26 مليون نسمة من الإيغور شعب الإيغور المسلمين لمجرد أنه مسلمون واعتبرهم أعداء للثورة وأنهم لا يستحقون الحياة وهذا أمر مقنن في هذه الأنظمة كما هو مذكور في أحد القرارات قرارات الأتحاد السوفيتي منذ أيام. لينين ثم أيام ستالين أظن في المادة 57 وفي المادة 122 واثنتين حيث يجرم الانتماء لأي دين ويعتبر اقتناء أي كتاب مقدس جريمة وقتل بسبب ذلك الكثير من أئمة المساجد ومن المسلمين الذين يلتزمون بعباداتهم فيها وهدمت المدارس. وهجر المسلمون بالملايين إلى سيبيريا حيث القطب المتجمد الشمالي ومات الملايين من الناس جوعا وعطشا وبردا فضعا الذين قتلوا وهم يدافعون عن أوطانهم حتى لا تتسلط عليهم قوى الاتحاد السوفيتي إبانها وغيرها من القوى الظالمة فهناك هناك كثير من المآسي حتى أن بعضهم حاول أن يحصر العدد الإجمالي فذكر أبو هشام هشام طلعت كما نقل عن شيخنا الخليل حضن الله تعالى حين تحدث عن تاريخ الأسود كما يقال لشيوعية في بحثنا وكتاب له بأن شيوعية تسمم كل شيء بأن هؤلاء الضحايا وصلوا في القرن المنصرم إلى نحو مئة مليون نسمة على مستوى العالم وعندما ذكر شيخنا الخليل هذا الرقم في بصر على الإلحاد قال بأن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير فماذا يبقى إذا تسوهل مع مثل هذا الفكر لا تبقى نفوس ولا تبقى أعراض ولا تبقى مقدسات ولا يبقى شيء للإنسانية وإنما تسعى هذه الأفكار أو هذه الأنظمة التي تتبلناها إلى محق الإنساني مطلقا ويبلغ بها الأمر أن تفتك بنفسها فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله هكذا أتباع الشياطين فستالين أصدر قرارا بتطهير الحزب فقضى على أقرب مقربه ممن كانوا أشد منه في الإلحاد والعياذ بالله ولكنه كان يتوجس منهم خيفة حتى لا يعارضوه السلطة فأصبح يقضي عليهم وهكذا الأنظمة كما ذكر شيخنا الخليلي يقول كنا نتابعها ونشعر بهذا حين يأتي حزب أو فئة لتقضي على ما تقدمها أو من تقدمها وهكذا كل فصيل يحاول الإطاحة بغيره وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فنسأل الله العافية لأن هناك من يحاول التساهل مع هؤلاء بدعوى الحرية وهذا فكر خطير جدا لأنه يعني فقد الغيره على الدين والانسلاخ من الحياء والتهاونة أو, أو يعني التحقير ما عظمه الله تحقير ما عظمه الله لأن الله تعالى عظم شعائره وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن أنصار هذا الفكر الذين يدعون المدنية والتطور والانفتاح والتسامح لا يبادون أن يقدح في الذات العلية وأن تنتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يدنس القرآن ويريدون إضفاء الشرعية على من يفعل ذلك كما تقدم باسم الحرية وتعدد الآراء وحرية التعبير ولكن أحدهم هل يرضى إذا انتهكت حرمته هل يرضى أن يشتم أبوه أو أمه هل يرضى أو يسكت إذا اعتدي على وطنه أو اعتدي على رأس السلطة التي ينتمي إليها من سلطان أو ملك أو أمير أو رئيس أو غير ذلك هل يرضى إنه لا يرضى بذلك ولكن لماذا يرضى أن تنتهك حرمة الله تعالى أو يسخر من أحكامه ويستهزأ بها فإن هذا الضعف والخور من أسباب انتشار هذا الفكر واستقواء أهله فبعد ذلك لا يرون من هؤلاء إلا أنفسهم حين يطغى عليهم أهل هذا الفكر كما ذكر بعض الناس ممن التقى بهم شيخنا الخليل حفظ الله تعالى وذكر قصته في مصر الحال أنه كان ينادي بإشاعة هذا الفكر وكان متحمسا جدا لذلك وهذا إبان شبابه ولكن بعد أن حدث ما حدث في بعض البلاد الأخرى تراجع عن هذا الأمر وحبد الله عز وجل أن هذا الفكرة لم ينتشر وإلا لسالت الدماء أنهاراً لأن هؤلاء إنما هم متعطشون للدماء بشكل لا يتصور، فألتهم القمع والإرهاب ولا يبالون بحرمة الإنسان كما نقل الشيخ الخليلي عن هشام طلعت في كتابه مصرع الإلحاد يعني عن هشام طلعت هذا عن حين تحدث عن تشي جيفارا الذي أسس هذا الفكر أو نشره في أمريكا الجنوبية وهو أرجنتيني الأصل ولكنه قاتل مع الجيش الكوبي وأسس الدولة الشيوعية في كوبا حتى تولى الأمر في كاسترو وتولى هو بعض المناصب ثم ترك ذلك كله وأصبح ينتقل من بلد إلى بلد ل. القتال في صفوف أتباع هذا الفكر الشيوعي ويقال بأنه كان في الجزائر وأصل به الأمر إلى أوغند وكان بصحبة 12 عشر من أصحابه فقتل ستة منهم فهرب من هناك وأعترف بأن الأوغنديين أفشلوا الثورة وهرب بمن معه وعلى كل حال. اعترف هؤلاء بتعطشهم للدماء وعدم مبالاتهم بحرمة الإنسان فإذا هذا الأمر يدفعنا إلى أن نواجه هذا الفكر بكل قوة فضلا عن كونه معصية لله تعالى فضلا عن كونه أعظم ذنب فأعظم ذنب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى وتوعد الله تعالى أهله بالعذاب الوبيل في الدنيا والآخرة فقال: قال سبحانه فاولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ويقول واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وحينما جعل النصارى المسيح عيسى بن مريم ابنا لله تعالى واتخذوه شريكا وجعلوا امه ايضا كذلك رد الله تعالى عليهم ردا شديدا فقال سبحانه لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلئن كان هذا شأن من جعل لله تعالى شريكا او اتخذ له ولدا فما شأنكم او فما شأن من ينكر وجوده سبحانه وتعالى مطلقا ان هذا لشيء عظيم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا والله تعالى قد ذكر في كتابه انه اهلك اقواما لأنهم كذبوا برسلهم أو كذبوا باليوم الآخر أو شكوا في وجود الله أو أنكروا شيئا مما كان يدعون إليه من العدل في المجتمع أو أنهم مارسوا الرذيلة فأهلكهم ولم يبقى له أثر لهم أثر فكيف يتصور هؤلاء الذين يعلون الكفر الصريح والعياذ بالله تعالى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 ونسأل الله تعالى أن يسلمنا من شرورهم طيب نبدأ المحور الأول لأن الوقت يجري علينا سريعا فنتحدث عن أسباب الوقوع في الإلحاد وعندما أذكر أسباب الوقوع في الإلحاد لا أعني بها أبدا مطلقا تبرير الإلحاد أي تبرير الوقوع فيه فإنه لا يعذر الإنسان أبدا في الكفر بالله تعالى سواء كان تكذيبا أو شكا أو جهلا بعد قيام الحجة بذلك طرفة عين فهذا ضلال كبير وإنما أذكر هذه الأسباب لأن النفس تتخذها مطية النفس الأمار بالسوء تتخذها مطية لإيقاع صاحبها فيه أو أن النفس أن الشيطان يتخذها منفذا للوجوج إلى أصحاب هذا المرض والعياذ بالله تعالى فيكفرون بالله جل وعلا فهي كأنها محل أو ظروف يعني ظروف محيطة أو أسباب داخلية أو أهداف بعيدة كلها تدفع بعض ضعفاء النفوس للوقوع في الإلحاد كما يحدث أن التبرج والعياذ بالله يدفع بعض ضعفاء النفوس للاعتداء على بعض النساء المتبرجات أو الزنا. فهذا الزاني لا يُعذر والعياذ بالله تعالى لأنه يفعل ذلك عن إراءته ولكن لا شك أن التبرج كان من ضمن أسباب التهييج التي دفعته للقيام بجريمته وهكذا مثلا الغضب أو الرغم في الانتقام قد يدفع صاحبه لقتل من أساء إليه أو تسبب في غضبه ولكن مع ذلك لا يُعذَرُ فاعل ذلك من العقاب المادي والمعنوي، وهكذا الشأن في المال السائب كما يقال بأنه يعلم السرقة، لا يعني ذلك إباحة أن تمتد يد أحد إلى مال غيره وهو يعلم ذلك لأخذه بدون إذن صاحبه، ولكن هذا المال المعروض من غير حرص قد يهيج بعض النفوس المريضة للقيام. بجرائمهم فلذلك هنا الآن نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى أسباب الوقوع في الإلحاد ومن أول الأسباب الغرور الغرور طيب فالغرور لربما يكون أول ذنب عصي الله تعالى به كما ذكر بعض العلماء وهو الذي دفع إبليس للإباء والاستكبار والامتناع عن السجود لآدم عليه السلام كما أمره مولاه جل وعلا فلذلك فلذلك كان من أكبر أسباب المعصية ومن أكبر أسباب الكفر. كما ذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى نعم فكثير من من يقعون في الإلحاد إنما يقعون بسبب الغرور والعياذ بالله الإعجاب بالنفس وهذا مرض خطير يؤدي إلى معاص كثيرة لا تكاد تقف عند حد لأن صاحبها يستعظم النعمة ويدفع ذلك إلى إنكار فضل المنعم بها أو نسيان حق المنعم بها وهو المولى سبحانه وتعالى والغرور على أنواع كثيرة أو لأسباب كثيرة قد يكون حتى في العبادة وقد يكون في العلم قد يكون في المال وفي النسب وفي الجمال وفي قوة البدن وفي كثرة الأتباع أو في الملك أو في الرأي أو بسبب أي يعني الأسباب كثيرة ولذلك توعد الله تعالى هؤلاء بالعذاب الوبيل في كتابه العزيز مما لا مجال لذكره الآن ف. بعض من وقع في, في هذا فيما يتعلق بإعجابه بنفسه في رأيه أن اعتبر رأيه مقدما على كتاب الله على الوحي أو على رسوله صلى الله عليه وسلم فيرى أن هذا العصر مثلا لا يناسبه تطبيق الحدود الشرعية أو أن النظام المعاصر الآن لا يقبل بتحريم الربا لأنه أصبح ضرورة يقوم عليه الاقتصاد العالمي ويرى أن العلاقات الاجتماعية يجب أن يكون فيها انفتاح وحرية فلا مانع من مارسة العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين لأن ذلك يؤدي إلى تهذيب الغريزة الجنسية فيقدم رأيه الذي هو عبارة عن هوى والعياذ بالله تعالى على أحكام الله عز وجل وعلى أحكام التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت قطعا بالدليل فهذا من الغرور وبعض الناس وقعوا في الإلحاد أيضا بسبب اغترارهم بالدنيا وميلهم إليها وركونهم إلى شهواتها وكأنهم مخلدون فيها فبسبب ذلك مضوا في شهواتهم ودفعهم ذلك إلى إنكار حقوق الآخرين أو الاعتداء على أعراض الآخرين ليس بمجرد فعل بل بتبني فكر يؤدي إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس مجرد انتهاك مع أن الانتهاك العظيم وهو كبير من الكباب لكن يكون, لكن يكون مع الانتهاك اعتراف بحرمة ذلك الشيء فيما يعرف في العرف الشرعي بالمحرم لكن هؤلاء يستحلون ويستحلون ذلك دون أن يكون لهم تأويل فيعتبرون الربى فائدة لأجل جمع المال ويعتبرون الزنا حبا لأجل تحقيق مآربهم في الشهوات الجنسية ويعتبرون الخمر مشروبات روحية لأجل الاستمتاع والترويح عن النفس وربما استحادوا المخدرات أيضا وهكذا فميلهم إلى الدنيا وحطامها دفعهم إلى الإلحاد وربما يغتر البعض بسلطته وقوته فيقعوا في الإلحاد كما يذكروا عب بعض من آذى الدعاء والمصلحين فيما يذكرونه من مذكراتهم حين دونوا بعض معاناتهم في السجون إذن الأحكام الجائرة الظالمة التي حكم بها عليهم القائمون على السلطة حينها في بلدانهم ممن ينتمي إلى هذا الفكر الشيوعي فكان بعضهم بسبب نشوته في السلطة و تسلطه وكأنه بلغ حدا يتصور نفسه وأنه إذا أراد شيئا فإنه يكون وليس هناك من يمنعه فأدى به الأمر إلى أن يقول للسجين من الدعاء والعلماء يعني ائت بالله استغفى الله العظيم ائت بالله الذي تعبد أو تحتمي إليه فأضعه في السجن في الزنزان هنا إلى هذا الحد بلغ ببعضهم الوقاحة وهم في الأصل بأسماء إسلامية ولكن السلطة والغرور دفعتهم إلى ذلك حتى يتمردوا على كتاب الله تعالى وينتهكوا المقدسات فالغرور من أكبر أسباب الوقوع في الإلحاد بأي صورة كانت كذلك الجهل من أسباب الوقوع في الإلحاد والعياذ بالله تعالى الجهل سواء كان جهلاً بحقيقة الدين الذي أنزله الله تعالى أو كان جهلا بمآلات الفكر الشيوعي نفسه كما أشرنا إلى ذلك من قبل فربما بسبب تشويه صورة الدين من قبل بعض وسائل الإعلام أو من قبل بعض المتزجين باسم الدين وهم ليسوا كذلك في الحقيقة يتأثر بهم بعض الناس الذين لا علم لهم بشرع الله تعالى أي بحقيقة الدين فيقولون إن كان الدين بهذه الصورة فإذن نحن لا نريد شيئا من الدين أو يعلنون الكفر بالله عز وجل وفعلا هذا واقع لقد التقيت ببعض الشباب من سوريا وبعضهم من العراق التقيت بهم في تركيا في إحدى الزيارات وكل واحد منهم منفردا أخبرني بهذه التجربة بسبب ما يقع لديهم منذ سنين من تظاهر بعض الناس بالتدين وهم يفجرون المساجد أو الناس في المجتمع ويتعبرون ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يكفرون المجتمع بسبب أنه لم يتبع الفكر الذي هم عليه فشوهوا الدين بتصرفاتهم وهم مع ذلك ما شاء الله ربما يخطبون في المساجد ويؤمون الناس في الصلاة فيقع الناس العوام في اضطراب شديد فهم من جهة يتصورون الدين على غير هذا النحو ولكن ليس لديهم علم حقيقي بالدين وأولئك الذين يمسكون بزمام الأمر خطباء وإمة يقومون بنشر هذه الأفكار وتبريرها فأصيبوا بانفصام شديد وخاصة من وتر منهم في أهله فاندفعوا إلى إنكار الدين أو الكفر بالله تعالى لكن أتوا أيضا من قبل جهلهم وقد يكون الأمر كما قلت بسبب يعني الجهل بمآلات الفكر الشيوعي هذا واللحادة كما ذكر شيخنا الخليل حفظه الله تعالى عن بعض الناس الذين كانوا يؤيدون الفكر الشيوعي للحادة والحركة الشيوعية وكانوا يتصورونها هالفردوس المفقود قبل أن تنكشف لهم الحقيقة ثم حبدوا الله تعالى بعد ذلك أن لم تنتشر هذه الأفكار خاصة بعدما رأوا ما حدث في بلجان كثيرة من سيلان الدماء وانتهاك الأعراب وظهور الفتن أو الحروب الأهلية وانتشار الفقر على خلاف ما كان يدعى طيب. وقد يكون الجهل بآيات الله تعالى أيضا الجهل بايات الله تعالى أن البعض من الناس لا يفتح عينيه على آيات الله تعالى في نفسه والافاق حتى يبصر هذه الآيات فتدخل إلى قلبه لكي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعظمه ويوحده ويحبه ويشكره على نعمائه ويندفع إلى عبادته سبحانه وتعالى فهو للأسف الشديد يجهل هذه الآيات أو يتجهدها مع وضوحها مع أن الله تعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أزل الله من السماء ماء فاحي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لكن ماذا تصنع بأناس صم بكم عم فهم لا يعقلون أو صم بكم عم فهم لا يرجعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فكما قال سبحانه ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فهؤلاء الذين غفلوا عن هذه الآيات وقعوا في هذا الأمر والعياذ بالله حين يتأسف على بعض الناس الذين لديهم العقول الكبيرة الواسعة فيما يتعلق بالعلوم التجريبية ولكنهم مع ذلك يرتضون أن يقعوا في براثن الحاد والعياذ بالله ويكرعوا من مستنقعاته أما كان لهم آية في تخصصاتهم حتى يدفعهم علمهم إلى الإيمان بالله تعالى كما صنع غيرهم وقد نقل شيخنا الخليل حفظه الله تعالى في كتابه برهان الحق الكثير من الشهادات العلمية من أصحاب المتخصصين في فنون متعددة من كتاب الله وتجلى في عصّل العلم أو شمس الإسلام تشرق على الغرب من جديد الكثير من الشهادات لاصحاب المتخصصات المختلفة من خلال تخصصاتهم. يثبتون وجود الله تعالى وعظمته ويعلنون او يعلن طائفة منهم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى عن تذلل ولكن سبحان الله العظيم طيب وكذلك أيضا البعض بسبب جهله بالتاريخ وعبره بعبر التاريخ يقع في مثل هذا المحذور يقع في الالحاد والعياذ بالله حين يغتر او لا يقدر الامور قدرها او يتصور ان الله تعالى لا يعذبه او لا يهلكه يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى مع ان الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فيرتكبوا المعاصي أو التي هي بريد الكفر أو ربما يرتكب الإلحاد نفسه وكأنه ينتظر أن تنزل عليه الصاعقة وهو أحمق ولو نزلت عليه الصاعقة لما قام بعدها ولكن حلم الله تعالى يغتر ولكنه يغتر بحلم الله تعالى مع أن الله تعالى يريد بالعباد خيرا كما قال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قد ينزل عليهم عذابا من عنده يتألمون بسببه ولكن هذا العذاب منطو على نعمه وخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيؤمن الناس العقلاء بالله سبحانه وتعالى ويرجعون عن غيهم ويتوبون إلى رشدهم ومن نجا منهم يعتبر بمصير الهالكين لكن البعض للأسف لا يزال يصر على باطله وظلمه فينزل عليه عقاب الله تعالى بعد ذلك وربما يندم ولا تساعت مندم كما صنع فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون المن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون من أسباب الوقوع في الإلحاد أيضا كفر النعمه فبعض الناس لا يشكرون نعمة الله تعالى وحين يبتلون لا يصبرون على الابتلاء قد يبتلون باشياء كثيره منها الفقر ومنها المرض ومنها فقد يعني احب باي وجه من الوجوه فلا يصبرون ويبلغ بهم هذا الامر الى الوقوع في الانحداد والعياذ بالله تعالى وقد ذكر شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى عن بعض الكتاب الغربيين لعله بول فوتر حينما تكلم عن الأسباب النفسية التي تدعو إلى الإلحاد ذكر عن أنه أثبت بالدراسة أن كثيرا من رموز الإلحاد كانوا منطوين على أمراض نفسية وأن حياتهم الاجتماعية التي عاشوها كانت من ضمن المؤثرات الكبيرة على تحولهم إلى هذا الفكر الإلحادي وإن كانوا من قبل نشأوا على الديانة اليهودية أو النصرانية أو على الأقل كانوا يعترفون بوجود إله خالق لهذا الكون ولكن بسبب الحرمان بسبب سوء المعاملة من قبل الوالدين أو أحدهما أو بسبب الفقر أو بسبب المرض أو العاهدة أصيب بعضهم بها وقعوا والعياذ بالله في القنوط وكأنهم يريدون استغفر الله معاقبة هذا الإله بإنكار وجوده أو التمرد عليه وإعلان مخالفته أو أنهم ينضمون إلى أعدائه وهم الشياطين فرضوا لأنفسهم بهذه المنزلة ولم يتحملوا شدة البلاء الذي أنزله الله تعالى عليهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب وذكر طائفة من أسماء رموز هذا الفكر الذين كانوا على هذا النحو من أمثال بول سارتر وبرتاند رسل وفولتير وغيرهم من أسباب الوقوع في الإلحاد أيضا كيد الأعداء انتشار هذه الظاهرة وقد أشرت إلى ذلك من قبل وإنما أركز عليه هنا بشيء من التفصيل حتى نعلم أن هذا الأمر ليس وليد الساعة وإنما يسعى إليه الأعداء وخاصة في الأمة الإسلامية منذ ظهور الإسلام فهم يكيدون له كاد له الوثنيون الجاهليون من عرب قريش وكاد له اليهود وكاد له النصارى واستمر هذا الأمر إلى يومنا هذا ولا يزال وهذه سنة الله تعالى في خلقه أن يجعل الصراع بين الحق والباطل مستمرا إلى أن تقوم الساعة وفي هذا ما يدفع المؤمنين إلى التمسك بدينهم وإلى مناوأة هؤلاء المجرمين فوراء هذا الكيد دول وليس الأمر سرا فهناك أنظمة تقوم بذلك وهناك جمعيات تقوم بذلك وهناك أفراد أيضا فالدول التي تقوم بذلك معروفة فيما تقدم بالاتحاد السوفيتي وكانت تمد المتأثرين بالفكر الشيوعي بالمال والسلاح والخبرة وقد ذكر شيخنا الخليل حفظه الله تعالى لقاءه ببعض الاخوه من اليمن حين زار اليمن سنة 1423 للهجرة ذكر أن هؤلاء أخبروه كثيرا عن تاريخ الشيوعية أو الماركسية في اليمن وعن دورها في اضطهاد الناس وأن الناس كانوا يأخذون بعدما يخرجون من المساجد بعد أن يصلوا لله تعالى ليربطوا بالحبال إلى سيارات ثم يجرون في تلك الوديان ليرتطموا بالحجارة والصخور والأتربة هكذا يعني رؤوسهم تتدحرج يمنة ويسرى تسحبها السيارات ويتبعهم الجنود ليضربوهم على رؤوسهم بعقاب بنادقهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخير لمجرد أنهم أدوا الصلاة في المسجد ويذكرون أن وراء هؤلاء مستشارين من الاتحاد السوفيتي ومن كوبا ومن غيرها يمدونهم بآرائهم في عدن وفي غيرها وكانوا يتولون تنظيم شؤون الدولة وتنظيم الجيش ولا يصدرون في أمر إلا عن رأيهم ومشورتهم وإذنهم بسبب التبعية المطلقة لهم والولاء الأعمى وهذا ليس سرا كما قلت أنهم كانوا يمدون الثورة في في الجزائر أيضا وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية ولازالوا ينشرون الإلحاد لازالوا إلى يومنا هذا وكما قلت بأن ذلك بصور كثيرة وإن انطوت حقبة الاتحاد السوفيتي ولكن كما قلت بأن البلاد الغربية الآن تتولى هذا الأمر ولكن ليس باسم الإلحاد وإنما باسم العلمانية وبيسماء أخرى براقه كالحرية ونحوها وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى كذلك المنظمات هناك الماسونية العالمية والصهيونية التي وراء هذا الشر لأجل قطع صلة المسلمين بالإسلام لأجل تدمير أخلاق المسلمين لاجل تفريق شملهم لأجل إضعافهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وحضاريا بشكل عام لكي يمهدوا للاستيلاء على فلسطين كلها وبناء دولتهم وإقابة هيكلهم المزعوم ونحو ذلك من الأمور كما يعلم ذلك من ما نشر في ما يعرف ببروتوكولات حكماء صهيون وكما صرحوا ببعض هذه الأهداف في مؤتمر بال بسويسرا الذي عقد سنة 1897 للميلاد بقيادة تيودور هرزل اليهودي النمساوي وهناك اتفقوا على إقابة الدولة الصهيونية في فلسطين بعد خمسين عاما فأسسوها سنة 1947 للميلاد، فهؤلاء يمضون على مخططهم لم يتوقفوا ولذلك يعني تولوا نشر الفكر الدارويني، وقد صرح غير واحد من الباحثين بأن الماسونية العالمية تولت نشر فكر داروين في قضية النشوة والارتقاء. باعتبار أصل الإنسان قردا أي حيوانا لأن الحيوان غير محاسب ولأن الحيوان يغلب عليه طبع الشهوة الجنسية وشهوة الغضب والاستمتاع بهذه الحياة الدنيا دون قيود فيريدون أن يغرسوا هذه الفكرة في الناس ليفعل الإنسان ما يريد ولأجل تمييز ونشر فكر الطبقية بين شعوب العالم بسبب ما يعرف بالانتخاب الطبيعي أو التطور التي الفكر التي يقول بها داروين ليعتبروا أنفسهم هم الأرقى وهذا معتمد عليه موسوليني في الفكر الفاشي في إيطاليا وكذلك أدولف هتلر في الفكر النازي في ألمانيا وكذلك غير هؤلاء. اعتمدوا على هذه النظرية للقضاء على غيرهم من بني البشر وأنهم لا يستحقون الحياة. فإذا هؤلاء يفعلون ويتحركون وكذلك التنصير المنظمات التنصيرية تتظاهر أمام العالم بأنها تود المشاركة في في مؤتمرات لحوار الأديان وللتسامح وكذا. ولست أقول بأن كل النصارى يفعلون هذا ولكن هو معلوم تورط طائفة من المنظمات التنصيرية على مستوى العالم ولها جهود خطيرة جدا من وراء الستار لأجل نشر الالحاد في البلاد الإسلامية لأجل التشكيك في الدين والتركيز الآن كما قلت حاصل في الجزيرة العربية في بلاد الخليج العربي لأنها مهد الإسلام ولأجل مصالح أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية بشكل عام وهذا أمر معروف لمن درسه وقد بحث الكاتب دكتور سليمان حسين الحملات التنصيرية في كتاب الحملات التنصيرية إلى عمان هذا الأمر وأثبت بالوقائع والوثائق جهود هؤلاء في منطقة نائمة من الجزيرة العربية وهي عمان مع أنهم لم ينجحوا لكنهم لم يستسلموا وأحد قادتهم الكبار وهو زويمر الذي كان يتولى الحملات التنصيرية تولى رئاسة الحملات التنصيرية في القرن الميلادي المنصرم أو القرن المنصرم كان يصرح بهذا لأنه ليس من هدف المستنصرين ادخال المسلمين أو إدخال المسلم في النصرانية ليس من هدفنا إدخال المسلم في النصرانية فإن في ذلك تشريفا له وتكريما، وإنما هو في إخراج المسلم من إسلامه فيترتب على ذلك قطعه قطع صلته بالأخلاق التي يقوم علي تقوم عليها الحبارة لأنه يكون مخلوقا لا صلة له بالله تعالى فهذا ما يقوله زويمر وهذا ما يسعون إليه الآن ولهم حراك كبير للأسف شديد في الجامعات والكليات والمدارس ولهم وسائل مختلفة سنذكرها من بعد إن شاء الله تعالى كذلك البوذية تتحرك الآن لنشر أفكارها الوثنية وهذا إلحاد ولا شك عن طريق نشر الفكر النباتي ونشر الفكر الروحي والطاقي ولكن بمسميات مختلفة طبعا لست ضد استعمال المرحمية نباتية في فترة من الفترات فهذا قد يكون صحيا تار ولكن مع عدم تحريم ما حل الله من أكل دوات اللحوم يعني أكل اللحوم دوات الأنعام ما دوات اللحوم أي السبع لا أقصد يعني الأنعام طيب دوات الأرواح طيب فهؤلاء ينشرون فكرهم الآن وهذا الفكر لا يقتصر على بلاد الإسلام هذا الفكر أصبح شائعا في أمريكا وفي أوروبا يغزو تلك البلاد ويشتكي منه النصارى المتدينون وقد بدأ يسري في بلاد الإسلام تحت اسماء برقة فنحن وإن كنا مع الفكر الروحي أو الطاق من جهة معينة بقدر لأن هذه حقيقة قائمة على فكر المتوازن في ذلك لا إفراط ولا تفريط ولكن نقول يجب الحذر أيضا لأن هناك بعض الممارسات تنطوي على شرك بالله سبحانه وتعالى قد تخفى على بعض من أخذ يدخل في هذه البرامج أو الدورات دون أن يدري وفي تعامل مع الشياطين وعبادة الشياطين وعبادة الشمس والعياذ بالله تعالى وكذلك الفكر الهندوسي يأتي بقوة فيما يحدث الآن من التعصب الهندوسي في الهند وظهور بعض الأحزاب اليمينية والتي وصلت قد تصل إلى السلطة أو وصلت وأليها أفكار متطرفة ضد الإسلام وتقوم بممارسات قمعية ضد المسلمين وقصة المسجد البابري في انتهاك حرمتي والاستيلاء عليه يعني ومحاولة هدمه وبعد ذلك عن طريق المحكمة الآن يعني ظهر هذه الحقائق فضلا عن قانون الجنسية الذي يعني تظاهر ضده المسلمون ورأوا أبعاده الخطيرة من تجريد من جنسية المحلية في بلادهم تمهيدا لطردهم واعتبارهم غير مواطنين لتخلو البلاد للهندوس طيب وهذه ممارسات خطيرة جدا وهناك تعاود بين أصحابي الأفكار الهندوسية بالماسونية والصهيونية العالمية وبالمؤسسات التنصيرية كل ذلك لمحاربة الإسلام وإن كانوا يغطون بعض تصرفاتهم بمحاربة الإرهاب المساله خطيرة جدا كذلك كيد الأفراد يعني ما يلزم هؤلاء أن يتحركوا في مؤسسات مع أن حركتهم مؤسسية كما هو معلوم إما عن طريق دول أو منظمات بأشكالها المختلفة سواء حملت الوجهة الخيرية كما يقولون مؤسسات للأعمال التطوعية أو يعني لمساعدة الفقراء أو لأجل علاج المرضى أو مؤسسات تأخذ الطابع العالمي الإنساني أو غير ذلك لكن البعض منهم يتحرك فردا فليس أمره ب بيسير بل هو خطير وأذكر أن قبل سنين ذهبت إلى دولة بوروندي وهذه البلاد الأفريقية كان أهلي بعدما خرجوا من عمان هاجروا إليها وسكنوا فيها سنين طويلة ثم رجع أكثرهم الآن إلى عمان البلد الأم والحمد لله فذهبت إلى زيارة تلك البلدة التي ولدت فيها قبل سنين طويلة و كان ذلك برفقة الوالدين الكريمين فكنت في البيت وذهب إلى زيارة إحدى القرى أو أنهم زارها قبل التحاق بهم في تلك الرحلة فسألتهما عما شهده فأخبراني انهما التقي بالقسيس الذي تركاه في تلك القرية النائية في الأدغال وقد عرفاه وعرفهما ذكرهما بأسمائهما فلان وفلان فقال له أنت موجود إلى الآن قال لهما نعم صار له أكثر من خمس وثلاثين سنة وهو قسيس إيطالي ترك إيطاليا حيث المدنية والراحة والمال والأهل والولد وجاء يسكن في تلك الأدغال لينشر النصرانية فانظروا إلى هذه الجهود التي يقوم بها هؤلاء وهؤلاء لا تقتصر دعوتهم على الوثنيين الموجودين في تلك البلاد وإنما يركزون على المسلمين عن طريق ما يسمونه بالأعمال الخيرية فحيثما وجد هؤلاء وقد رأيت بعين ذلك بعدما قطعنا في رحلة من الرحلات ساعات في طريق الغابة رأيت بعيني رأسي مؤسسة فخمة بين بيوت لأقوام يعيشون فيها وهي مبنية من الطين ومغطاه بالسعف وبالكاد كما يقال تتسع لبعض الأفراد عبارة عن غرفة واحدة فقط لكن لكن بين تلك البيوت الضعيفة المهترئة القديمة مبان ضخمة فإذا بها عليها شعار النصرانية عليها الصليب وفيها مستشفى راقم وفيها مدرسة نظامية عصرية وفيها مصنع للعمل هكذا يجمعون بين هذه الأشياء الثلاثة يوفرون يعني المدرسة للتعليم ويوفرون المشفى للعلاج ويوفرون مكان العمل لأجل توفير القوت لهؤلاء ولديهم محل تجاري في بعض الأحيان لإعطاء يعني خصوم أو تسهيلات مادية لمن يتبعوا فكرتهم فيعطى بطاقة خاصة إن كان نصرانيا حتى يعمل معاملة خاصة أما المسلم دولة دخل هذه المؤسسات فإنه لا يعمل كذلك ولأن الناس قراء يرضون أن يفعلوا هذا ولو لم يقتنعوا في الباطن وأولئك المنصرون يعلمون أنهم لم يقتنعوا ولكنهم ينظرون إلى الأجيال التالية حينما ينشأ هؤلاء الكبار على الذهاب إلى الكنيسة ويأتون بأطفالهم معهم فهم يتولون تربية أولئك الأطفال منذ الصغر على هذه الأفكار ثم بعد ذلك يرسلونهم إلى أوروبا للمزيد من التعليم والتربية ليرجعوا بعد ليكونوا متمكنين في تلك البلاد ينالون المناصب دون غيرهم من المواطنين المسلمين الذين يكونون غير مؤهلين أصلا للقيادة وتولي المسؤوليات العامة من أسباب الوقوع في الالحاد كما ذكرنا هذه الأشياء كذلك الاغراق في المادية الاغراق في المادية تقديس المادة للأسف الشديد بعض الناس يعبدون الدنيا يعبدون الشهوات قصروا نظرهم على هذه الحياة الدنيا لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالغيب فإذا هم يقدسون الطبيعة يؤلهونها من دون الله عز وجل حينما يعيشون في رغد ينسبون ذلك إلى الطبيعة وحين ينالهم بؤس ينسبون ذلك إلى الطبيعة فيتوجهون إليها بالعبادة وهذا من أسباب الوقوع في الإلحاد والعياذ بالله تعالى حين يجمد الإنسان عقله فلا يؤمن إلا بالمحسوس كما هو شان ما يسمى بالفكر الوجودي الذي يمثل بول سارتر ومن معه فهؤلاء والعياذ بالله لا يؤمنون إلا بما يقع تحت حواسهم البشرية و سرى على ذلك الفكر الأوروبي بعد قيام الثورة الفرنسية وبعد ما يسمى بحركة التطور العلمية لأن, هم حصر لأن هؤلاء الباحثين حصروا أنفسهم بما يثبتوا لهم المختبر فما رأوه بعيونهم أو لمسوه بأيديهم أو سمعوه باذانهم يؤمنون به وبعد ذلك فلا يعترفون بوجوده فوقعوا في الإلحاد والعياذ بالله تعالى وأنكروا الجانب الروحي فيما يتعلق بوجود الملائكة ووجود الجن فضلا عن وجود الله سبحانه وتعالى وينكرون حقائق الروحية مثل الوحي ونحو ذلك فلذلك وقعوا في الإلحاد وطبعا الفكر العقلاني المعاصر الذي يدعي العقلانية وهو ليس من العقل في شيء كما ذكر شيخنا الخليل حفظه الله تعالى أو يقول الذين حرموا نعمة العقل أي من باب تسمية الأشياء بيضدادها ينحون هذا المنحة، وإن كانوا في البداية يبدأون بالمجادلة ونحو ذلك ولكنهم في النهاية يصلون إلى هذه الغاية والعياذ بالله تعالى من أسباب الوقوع في الإرحال اتباع الهوى اتباع الهوى وهذا له مظاهر كثيرة اتباع الهوى الذي فيه ميل عن الحق هذا المقصود بالهوى فهم أتباعه ينقادون له ولو كان في ذلك مضرتهم لأنهم يرى هنا مصلحة آنية دون أن يتفكروا في عواقب الأمور كالذي يرتكب الزنا والعياذ بالله تعالى لأجل المتعة الجنسية في تلك اللحظات التي ينتعش فيها بممارسة هذه الرذيلة مع من حرم الله عليه الانتقابه جنسيا وكالمتعة التي يجدها من يشرب الخمر ولكن ينسى العواقب بعد ذلك حين يفقد عقله وكرامته بين الناس وربما تبول على نفسه وربما هتك عرض محارمه وربما قتل نفسه أو قتل غيره وربما أتلف ماله وربما فعل أي شيء وكذا في من ارتكب فاحشة الزنا أو فاحشة قوم لوط حين يصاب بأمراض خطيرة تؤدي إلى هلاكه وتدمير أسرته أو ينقل العدوى إلى غيره نتيجة إصابة بالأمراض الخطيرة كالأيدس والإيبولا والزهري والسيلان وغيرها أو كالذي يتعاطى المخدرات فيشعر بالنشوة ولكن بعد ذلك يصاب بالإدمان فيؤدي ذلك إلى هتك عرضه أو عرض غيره أو اتلاف ماله أو اتلاف مال غيره لأجل الحصول على هذه المادة التي يتعاطاها ولا يبالي بفعل أي شيء في أي أحد كان ويكفيه الذل الذي يناله بسبب ذلك حتى أن البعض حين يرى من نفسه الرغبة في الوقوع في جرائم قد تؤدي إلى إهلاك بعض أحباه يبادر بالانتحار وقتل نفسه فيفضل هذا الأمر لينهي حياته ويكبد المجتمع خسائر كثيرة و يحزن أهله على فقده بعد أن أحزنهم على ارتكابه وإذلال ارتكاب تلك الجريمة وإذلالهم في المجتمع حتى نكسوا رؤوسه رؤوسهم لانتمائهم أو انتمائه إليهم فعلى كل حال التنكر للفطرة التي يدعو إليها أو التي تدعو إليها من توحيد الله عز وجل والإيمان به والإيمان بالحقائق الكونية يعني أو الحقائق الغيبية هذا الذي يؤدي إليه اتباع الهوى والعياذ بالله فكما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك الحمية الجاهلية وطبعا هذا كله مذكور في أسباب الكفر كما ذكر شيخنا الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى وذكر ذلك المولى تعالى في أسباب كفر العرب في الجاهلية كما قال الله تعالى نقلا عنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وكما أوزل عليه الذكر من بيننا طيب ف انما هذا منشؤه الحسد والعناد والكبر والمجادله بالباطل وهم يعترفون بهذه الحقائق وكم اعترف هؤلاء الملاحدة ولكن بعد سنين بانهم كانوا يجادلون مجادلات عقيمه وهم يعلمون انهم على باطل فقط لاغاظه الخصم أو لأنهم وجدوا آباءهم على هذا الفكر فسروا عليه وما أرادوا التغيير كما وشانوا في الحمية الجاهلية والعياذ بالله تعالى في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أم وإن على آثارهم مقتدون وفي آية وإن على آثارهم مهتدون فاتبع الهوى هو الذي يقع صاحبه في الإلحاد والعياذ بالله تعالى حين يرد على شخص مثلا أو يهزم في مناظرة ويفضح أمره فيسر على الباطل مع أنه يرى آيات الله تعالى البينات ولكنه يتعامى عن بوارق الحق ويتصامم عن قوارع النذر والعياذ بالله من أسباب الوقوع في الالحاد الترف وهذا هذه وسيلة من وسائل الأعداء والشيطان أو النفس الأمارة في بالسوء في قاع الإنسان. في الإلحاد والعياذ بالله لأن الترف يؤدي إلى انعجاب الحياء والغيرة فغالبا ما يكون المترفون والعياذ بالله تعالى مائلين إلى الحياة الدنيا مخلدين إليها بحيث لا يرون إلا التمتع بهذه الحياة الدنيا الثانية فهم يعظمون شأنها كما قال الله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فيتنكروا لآيات الله تعالى لأجل ذلك كما, قالوا كما قال هؤلاء الصهيلة في, في ما يسمى ببروتكولات حكماء صهيون كأس وغانية يفعلان أو قالوا يصنعان في أمة محمد ما لا يصنعه ألف بدفع وهذا ما ذكره الإمام السالمي رحمه الله تعالى في جوهره ذكر هذا الأمر في جوهره قبل نحو أكثر من مئة عام بأنهم يأخذون الدارة بالخدائع وهذا الترف اصيب به والعياذ بالله كثير من الأغنياء وكثير من أهل السلطة فأصبحوا يهتمون بسفاسف الأمور ولا يعتنون بالدين فلا يبالون أن تنتهك محارم الله ولا يبالون أن يكفر بالله عز وجل ولا يبالون أن تنتهك المقدسات ولا يبالون أن تحتل الأرض هذا لا يهمهم وإنما يهمهم هذا الفتاة المتساقط من موائد الآخرين لأن هذا هو شأن المترفين ربما يلحد أحدهم كما وقع أن امرأة شابة فتنت برجل أجنبي نصراني فارتدت عن الإسلام وخرجت معه وتركت أهلها يفتن شاب شاب بفتاة فيسيل لعابه لجمالها فتستولي على عقله ليتمرغ في أوحال الرذيلة. فإن قيل له بأن الإسلام يحرم هذا دون أن تكون هناك علاقة زواج شرعية فلا يبالي أن يرتد عن الإسلام ليعتلق الالحاد أو غير ذلك من الأفكار الباطلة او الأجانب الضاله لأجل هذه الشهوة أو كما يصنع بعض عبيد المال حين يستحلون الربا والعياذ بالله تعالى لانهم لا يستطيعون كبح جماح انفسهم بالاستكثار من المال كما قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لا تجدي معهم موعظه ولا تنفعوا معهم نصيحه فبسبب الترف وقعوا في هذا وكما قلت الامر خطير جدا ان يوقع الناس في الترف بطريقه تؤدي الى العنايه بسفاسف الامور فلا يبالون بموالاة أعداء الله عز وجل حيث نرى بعض الشباب الآن يتعلقون بما يسمون بالمشاهير فيما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي أو ميديا وسواء كان هؤلاء من المغنين أو الراقصين أو كانوا من أصحاب الوسامة والوجوه الجميلة أو كانوا غير ذلك وإن كانوا منطوين على كفر وإلحاد وإن كانوا من المنحطين خلقيا وإن كانوا يصرحون بمعاداه الإسلام أو بولائهم للصهيونية العالمية أو غير ذلك فغاية ما في الأمر أن كثير من شباب المسلم يتأثرون بهؤلاء نتيجة ضحالة الفكر وانقيادهم والترف الذي أصابهم والعياذ بالله تعالى فأخلد إلى الأرض فبمجرد كلمة ينطقها هؤلاء يتبعونهم ويقرونهم على ما هم عليه من الكفر والضلال تعاطفا معهم ولا أريد أن ينال أحدهم بالعقوبة الشرعية التي يستحقونها مانعوا من ذلك وربما خرجوا مظاهرات انتصارا لأمثاء هؤلاء الساقطين والعياذ بالله تعالى ويتورد أيضا عن الترف الاستهتار وعدم المبالاة أيضا فضع الاخلال إلى الأرض وانعدام الحياة والغير الاستهتار وعدم المبالاة وهذا ما يقع فيه بعض الشباب الآن للأسف الشديد رجعوا من أوروبا بعد البعثات الدراسية وهم لا يبالون وهم مستهترون بكل شيء بالمقدسات باليوم الآخر بالرموز أي العلماء الربانيين بأحكام الله سبحانه وتعالى فلا يبالون لا يبالون بشيء لأنهم يريدون أن يعيشوا حياتهم كما يقولون وأن يستمتعوا وأن لا يمنعهم من ذلك مانع دعونا نمضي في هذا الأمر حتى لا من ضمن أسباب الوقوع في الالحاد التطرف وسواء كان ذلك بالإفراط وهو الغلو أو الإرهاب أو كان ذلك بالتفريط أي الانبطاح كما يسميه أحسن بعده أقوى من كلمة التسامن الإفراط الذي يؤدي إلى التشدد وهذا يشوه صورة الدين الحق كما أشرت سابقا وقد ينتج عن ذلك ممارسة وهو إرهاب بتطبيق ذلك في الواقع فقد تكون هناك فئة متشددة توصف بالغلوب ولكنها تكبح جباح نفسها فيما تعلق بالتصرف إلا قليلا أو في نطاق ضيق ولكن بعض هؤلاء المتشددين ربما يتجاوزون إلى إرهاب الآخرين إلى تطبيق فكرهم على الناس بالقوة فمن وافقهم احاطوه بعنايتهم واغدقوا عليه المنصب والمال ومن خالفهم حكموا عليه بالعدم فقتلوه حتى ان بعضهم يصل به الامر ان يقتل اخاه او ان يقتل اباه او يقتل جاره او يقتل امام المسجد الذي كان يصلي خلفه وهذه وهذا مرض خطير جدا حذر الله تعالى منه أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهذا نشع عند اليهود بدعوة تدين والتقرب إلى الله عز وجل وحذر الله تعالى منه هذه الأمة أيضا وصرح بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثة كثيرة نهى عن التشدد والغلو في الدين وأمر بالتيسير إلى التعسير لكن طبعا عندما نقول تيسير بقواعده وضوابطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى والآيات والأحديث في هذا كثيرة ولكن هذا الأمر دفع بعض الناس إلى الإلحاد من هؤلاء أنفسهم الذين وقعوا في الغلو لأن هذا الغلو معاكس للفطرة ومضاد للدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فوقعوا في اضطراب نفسي وفي عقد نفسية ووصلوا إلى نتيجة أنهم لا يستطيعون تطبيق الدين على ذلك النحو الذي فهموه. فانقلبوا إلى الضد وهو وترك الدين بالكليه أو أن هؤلاء كما قلت أعطوا للدين صورة غير صحيحة أي مشوهة. فلما رأهم بعض الناس على تلك الحال تنكروا للدين وآثر إنكار الدين على الإطلاق فمنهم من لم يدخل الدين أصلا ومنهم من ارتد عن الإسلام والعيادة بالله بسبب هذه الممارسات الخاطئة أذكر قبل سنين بعد حصول بعض التفجيرات في لندن ومدريد وكنت أتابع بعض القنوات الفضائية اتهم مباشرة بأن بعض من تورط في ذلك هم مسلمون أو بأن من تورط في ذلك مسلمون وبالمناسبة يريد أن نعلق على هذه النقطة بأنه ليس كل ما ينشر في الإعلام صحيح خاصه الإعلام الغربي الذي يدعي الحيادية أو ما يسميها الموضوعية وليس الأمر كذلك بل هو إعلام موجه خاصة ضد الإسلام وهو يد للمنظمات أو الدول التي سبقت الإشارة إليها لأجل تشويه صورة الإسلام لأن تلك الدول أو المنظمات رأت أن الإسلام بدأ يفتح عينيه أو أن هذا العملاق بدأ يستيقظ من سباته يفتح عينيه ويمد رجليه ويوشك أن يقوم على قدميه فيريدون الإجهاز عليه قبل أن يحدث منه ذلك رأوا حسب الإحصاءات التي ينشرونها وهذا شيء أيضا ملاحظ في الواقع أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على مستوى العالم وأخذ يحسبون بعمليات معينة حسب توقعهم أنه بعد نحو خمسين عاما سيحكم الإسلام أوروبا حسب ما هو واقع الآن في المجتمعات الغربية وهدفهم من ذلك تقوية ما يسمى بالحركات اليمينيه المتطرفه المتطرفة العنصرية ل تكون ضد الإسلام لتقوم بحراك شعبي إعلامي سياسي اقتصادي اجتماعي ضد الإسلام، فيما يعرف بفكر او فكرة الإسلاموفوبيا أي تخوف من الإسلام. ظهر ذلك في دول كثيرة. طيب هناك الحزب الوطني نيشنال Party) في بريطانيا يتزعم أحد هؤلاء المعادين للإسلام كير ومن معه. وهناك حزب أيضا يمين متطرف في هولندا وفي النرويج وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي غيرها من البلاد الأوروبية فهذه تتعاون فيما بينها فهذه المنظمات عندما رأت سرعة انتشار الإسلام في تلك البلاد أخذت تستعمل هذه, هذه الوسائل الإعلامية لأجل بث. المعاداة للإسلام وخطر الإسلام وربما يكونون بأجهزتهم الخفية المعروفة بالمخابرات الخفية وراء إنشاء بعض الجماعات التي تنتمي في ظاهرها للإسلام أو أنهم اخترقوها, اخترقوها أمنيا حتى وصلوا إلى أعلى درجات التأثير في قياداتها لكي يوجهوها للقيام بمثل هذه العمليات لتنسب إلى المسلمين ولتشوه صورة الإسلام فربما يكون بعض الشباب المسلم فعل ذلك نعم حقيقة ولكنهم غرر بهم فهم يتحملون مسؤوليتهم ولكن الأياد الخفية قد تكون وراء ذلك أيضا وربما يكون عن طريق آلات معينة لا ينقل فيها أشخاص بسبب تطور أسلحة تحت الفتك والدمار لدى هؤلاء ثم ينشر بأن فلانا قام بذلك وهذا الشخص ميت للأسف الشديد مع أن اسمه مسلم ولكن لا يعلم له أثر فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع أهله إن عرفوه أن يدافعوا عنه أنه لم يفعل فلا يسمع لهم صوت وإن قاموا بذلك يسكتون ربما إلى الأبد فنسأل الله العافية فإذا هذه من وسائل هؤلاء أو من, من أسباب الانتشار الإلحاد فأقول نعم أرجع إلى القضية بأنه بعد يعني وقوع هذه العمليات فيما عرف ب مترو يعني الأنفاق محطة مترو الأنفاق أي تحت الأرض قطار تحت الأرض أظن في محطة كينكس كروس وفي في لندن وكذلك في مدريد أعلن بأن الذي فعل ذلك مسلمون والله أعلم وظهر في بعض القنوات العربية الإسلامية محاورة مع أحد المفكرين المسلمين فكان يحاور فكان يتكلم بأنه يستنكر ويشجب ويدين هذا ما يدين؟ نعم يدين هذا الفعل وأنه ضد الإسلام ضد الدعوة الإسلامية لأن هؤلاء إن كانوا يريدون الدعوة إلى الإسلام وانتصار الإسلام فهذا خطأ لا يكون بمثل هذا التصرف لأن هذا التصرف يؤدي إلى تهيج الرأي العام الغربي الأوروبي ضد الإسلام بل العالمي فالناس حينما يرون ذلك امتلئون حقدا وغيضا على الإسلام فلا يدخلونه ولا يقتنعون بأفكاره ومن أراد إقناعهم يكون قد تولد لديه فكرة سلبية مع أن في الدين ثوابت لا يمكن التنازل عنها ولكن البعض للأسف الشديد يتسهل في هذه الثوابت كما قال أحمد مطر في بعض قصائده والدين من فرط يسره قد احتوى مسيلمة فالآن أصبح من يكفر بالدين من الدين ولا يخرج منه ولا يأمل هو الخروج منه بل يبلغ به الأمر أن يتكلم باسم الدين مع أنه يحارب الدين وهذا شيء عجيب فشيخ الخليل حول الله تعالى يعني ذكر عن بعض هؤلاء بأنهم يحاربون مبادئ الدين والتوحيد وينتصرون لأسيادهم من الملاحدة فليتهم تركوا التقوى على الله بغير علم وليتهم تركوا تفسير القرآن فلماذا يتشبثون بالقرآن ويتكلبون باسم الإسلام وينشرون بين الفين والأخرى بعض التغريدات بأن الإسلام كذا والقرآن كذا كأنما يتكلمون باسمه وهم أبعد ما يكونون عن الدين فالتفريط الذي أدى إلى هذا الانبطاح أيضا قد يؤدي إلى الإلحاد والعياذ بالله حينما يقول بعض الناس الكفر بالله عادي يعني كل واحد حر أن يعبد الله أو يعبد بقرة أو أن من يعبد بقرة لأنه مجتهد استعمل عقله سيدخل الجنة وربما بعض هؤلاء الكفر لم لم تبلغه الدعوة ما شاء الله وربما يقول بعضهم بأن هذا فلان ستيبين ماذاك الفيلسوف البريطاني يعني نفع الإنسانية بما لم ينفعه بعض المسلمين الذين لا يعرفون حتى يعني صنع إبرة فهذا نفع الإنسانية بما اكتشف من أشياء وبما صنع من آلات وابتكر من معف كذا وكم له من الأجر بسبب ذلك سبحان الله يعني ولا ينظر إلى إلى إلى الكبير التي تلبس بها والشرك بالله تعالى التي تحبط كل عمل كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال ومن يغفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إلى غير ذلك من الآيات فسبحان الله العظيم من أسباب الوقوع في الإلحاد تحريف الدين تحريف الدين وتشويهه كما ذكرنا سابقا إما فيما تقدم بالتعنث والتثليث أو بالتشبيه والإرجاء في الأمة الإسلامية وفي غيرها أيضا لكن التعنث والتثليث هذا التعنث ظهر من اليهود والتثليث ظهر من النصارى والمقصود بذلك في النهاية كما قلت يعني تعطيل العقل تجميد العقل وينبغى أن أقول كلمة هنا فيما يتعلق بأوروبا خاصة فيما يعرف بالعصور المظلمة ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب وإلى غيره مما كتب في هذا المجال فأوروبا في العصور المظلمة أو القرون الوسطى تمتد تقريبا فيما يعرف بالقرن القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر نحو أربعة قرون أو ستة قرون كانت تعيش الفقر والجهل والتخلف والبرض والضعف في النواحي الروحية والعلمية والسياسية والاجتماعية والمالية وغيرها فمن الناحية الروحية كانت منقطعة الصلة بالله سبحانه وتعالى لأن كانت تعيش على أفكار شيطانية فكان كثير من الناس يؤمنون بالخرافات وبالشياطين ويلجؤون إلى السحرة وربما يقدسون الأحجار أو الأشجار وبسبب جهلهم أيضا وقعوا في ذلك وبسبب ضعف الكنيسة في فترة من الفترات أيضا وبسبب الحكام الظالم الذين كانوا ينشرون فيهم هذه الأفكار لأنه يسهل عليهم التحكم في الشعب الجاهل فقطعت صلتهم الحقيقية بالله تعالى إلا قليلا ومن الناحية الفكرية كانوا يؤمنون بالخرافات وكان يعطلون العقل وكانت الكنيسه تقوم بذلك فيما يعرف برجال الدين بعدما حصل تحريف الكنيسة وتفكير وتحريف أفكار التوحيد التي جاء بها عيسى عليه السلام فانتشر التثليث وطالب القساوسة والرهبان الناس بالإيمان بأن الله واحد وفي الوقت نفسه هو ثلاثة لأن أول مبادئ الوصايا العشر في العهد القديم التوحيد وهذا معروف عند اليهود وهم يؤمنون بالعهد القديم وأضافوا إليه العهد الجديد فيما يعرف بالكتاب المقدس كيف يقنعون الناس أن الواحد يساوي ثلاثة يطالبونهم بعدم استعمال العقل ومن ناقشهم في ذلك اعتبروا ذلك هرطقة أي نوعا من الكفر أو الزندقة ولذلك حرموا ما يعرف بالف... بالمنطق الأرسطي وحرموا مطالعة كل الفلاسفة اليونانيين، وكان ذلك يبان الدولة الرومانية المادية الشهوانية التي مجدت الشهوات والقوة والطغيان واحتقرت العلم والثقافة، فضيع الفكر وظهرت وذهبت. بساطة الدين ونقاوته ونوره وكذلك منع العلم كما قلت لأن الكنيسة في ذلك الوقت كانت تعتبر التعلم نوعا من اكتشاف أسرار الكون واكتشاف ذلك يؤدي بالإنسان إلى أن يضاد الله تعالى استغفر الله في تصريف الكون إذا اكتشف أسراره ولذلك انتشر في الأوروبيين في إبان ذلك العصر أو تلك القرون فكرة انتهاء العالم بحدود أوروبا الغربية فيما عرف بالمحيط الأطلسي وعرف ذلك البحر بأنه بحر الظلمات ونفوا أن تكون هناك بشر أو أرض بعد ذلك البحر وكانوا ينشرون بأن من ذهب في ذلك الاتجاه استولت عليه الشياطين وأهلكت، فمنعوا الإبحار إلى تلك الجهة. ومن ناحية الفقر كان الناس يعيشون الفقر بحيث لا يكادون يجدون لقبة العيش أي في الغالب غالب المجتمع، إلا ما عرف بالطبقة الأرستقراطية طبقة الغنية طبقة النبلاء، لأن المجتمع اجتماعيا أيضا كان يعيش على طبقات. هناك الملك وحاشيته وهؤلاء الأعلى ثم النبلاء وامراء الاجناد الذين كانوا يعطون الاقطاعات الواسعه لارضائهم وتشجيعهم على توسيع المملكه واخضاع الناس وهناك طبقه الاغنياء ثم طبقه المتوسطين في المجتمع ثم طبقه الفقراء والعبيد ف الناس في أغلبهم كانوا يعيشون الفقر والحاجة والمرض والجهل لأن الصحة و أو العلاج بالصحة وبالعلم وبالثقافة وبالراحة كانت حكرا على ثل قليلة من الملك وأتباعه أو من رضي عنه فطبعا هذا أدى إلى فوارق اجتماعية خطيرة ومن الناحية يعني من النواحي الأخرى المجتمع هكذا كان يدور في قتال ومعارك وطغيان كما علم عن الدولة الرومانية التي تمزقت وتشتتة وأصبحت دولات طيب يلاوش بعضها بعضا فتاريخ أوروبا دموي استمر هذا الحال كثيرا وبين ضمن القصص التي تذكر في هذا أن النصارى أو القساوسه من النصارى كانوا يبيعون صكوك الغفران على الناس يضحكون عليهم، فلأجل أن ينالوا المغفرة ودخول الجنة يلزمهم أن يذهبوا ليعترفوا بآثامهم أمام القسيس، ولا ينالوا صك الغفران إلا بدفع مال، فسبحان الله انتشرت أو هذه التجارة واستغنى هؤلاء القساوسه، فأراد أحد من اليهود. أن يقوم بشيء فذهب إلى أحد القسيسين الكبار وعرض عليه أن يشتري ما عنده فعرض عليه القسيس الجنة لكي أسك الغفران فقال له لا أريد هذا ولا لا أريد شراء الجنة من عندك قال إذن ماذا تريد أن تشتري قال أريد أن تشتري من عندك النار فسخر القسيس منه قال ما هذا الغباء يعني هو أصلا لا يبيع النار لكن رأى شخصا مخبولا أمامه ما يريد أن يشتري الجنة يريد أن يشتري النار وهو أصلا يعني لا يملك الجنة ولا يملك النار فقالوا طيب أبيعك النار قال كم تريد من الثمن أعطأ ثمنا واشترى منه النار وقعت الصفقة فبعد أن اشترى النار خرج هذا اليهودي إلى الناس وقال للناس أيها الناس افعلوا ما شئتم فقد اشتريت النار وهي ملكي من القسيس وهذا يعترف أمامكم فاعترف فقال افعلوا ما شئتم نجعلوا احدكم النار لأنها ملكي فبارت كما يقال تجارة الخس... القسيس لأن الناس لم يعودوا بعد ذلك بحاجة إلى شراء صكوك الغفران لأنهم لا يخافون دخول النار فانظروا إلى هذه المهزله التي وقعت يعني ممن ت... توحك على القسيس أم على هذا اليهودي الماكر أم على المجتمع الذين كانوا يصدقون مثل هذه الخزعبلات والخرافات فهذه صورة الدين التي كانت موجودة فلا لا استغرب أن قامت على إثرها الثورة الفرنسية طبعا بعد مع الظلم والاستعباد والقتل قصة غاليلي عندما قال بكروية الأرض ودورانها ومن معه قتل مئات وآلاف من العلماء يعني قصة يعني ما قام به هذا مكتشف أمريكا الجنوبية ما اسمه؟ كريستوفر كولومبس طيب حينما أبحر بإذن من الملك فرديناند وإيزابيلا في سنة 1452 ما كذا؟ 1452 للميلاد وأبحر إلى الهند في زعمه إلى جهة الغرب فإذا به يكتشف تلك الأرض ويقول بأن هؤلاء هم الهنود كما كان يقرأ عنهم وهم ليسوا هنودا ولكنهم حمر يختلفون عن الهنود السمر الذين كان يتوقع الوصول إليهم فرجع إليهم وأثبت للناس بأن هذا البحر ورأى يعني ورأه أرض وهناك عالم يعيشون وبأنه لم يحدث له شيء بالبحار فيه كما يقول القساوسة فبارت تجارة الكنيسة وأفكارها وفقد الناس الثقة بهم وأنشى كريستوفر كولومبس بذلك المال الذي أخذه أو غنمه وأعطاه جزءا من بالاتفاق الملك فرديناند ومن معه أنشى به مدارس لأجل تدريس المنطق ودراسة الفلك وهناك بدات العلوم تقوى ويطمئن إليها الناس فتركوا الخزعبلات والأفكار ووثقوا بالعلم إلى أن قدسوه وتنكروا للدين واعتبروا الدين سبب التخلف والرجعية والانحطاط فلذلك آمنوا بالإلحاد والكفر والعياذ بالله تعالى فلذلك تحريف الدين من ضمن أسباب وقوع الناس في الإلحاد في أوروبا والآن ما يكفي الحديث عن أثر التشبيه والإرجاء وكيف أنه يؤد قد يؤدي إلى الإلحاد في هذه الأمة فنرجئه إلى الغد إن شاء الله تعالى وأختصر على هذا القدر وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتيسير والتسديد والفوز والنجاح ألهمني الله وإياكم العلم النافع وعالنا على العمل به سبحانك الله وبحمدك نشهد وأن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه